Book 2 61 61 61 شور ساموك الاعداد الترتيبيه <تصفيق> الاعداد الترتيبيه az első hónap a január الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. ماشودك خوناب افبراير. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. هارمادك خوناب الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. ا الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو ابريل. az الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. ا الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. 6 أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس أبريليش, مايوش, أبريل, مايو, أبريل مايو يونيو أبريل مايو أبريل مايو يونيو hetedik hónap a Július. El Sáheru Szebe, hua Júlió. El Sáheru Szebe, hua Júlió. A nyolcadik hónap az Augustus. El Sáheru Femin, hua Augustus. El Sáheru El Femin, hua Augustus. A kilencedik hónap a szeptember. A sheruta hó a szeptember. El shahur el tessia hó a szeptember. A tizedik hónap az október. A sherula eser hó október. El shahur el a eser a tizenegyedik hónap. أكتوبر الشهر ال عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر ديسمبر الشهر ال هو, هو ديسمبر الشهر ال هو ديسمبر Tizenkét hónap, az egy év. Éthná ásara sehran, hiya szena. Éthná hia sehran, hiya Augustus Július, augusztus, szeptember. September. augusztus, szeptember. September. augusztus, November is December October November December October November vagy December.